ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المُعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل م إلىنا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّة عليكم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 وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَمُدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَمْ يَكُونُوا فِيكُمْ مَّقَامَةً إِلَّا قَنِيلاً لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين نمتعكن ونسرحكن سراحا جميلا وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منك نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب الضعفين وكان ذلك على الله يسير وما يقدت منك لله ورسوله وتعمل صالحا أتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 وَكَانَ الله غفورا رحيما صدق الله العظيم